بوك تو تشئيم وأخات واحد وتسعون واحد وتسعون مشبتين تفليم امشي اخاد الجمل الجانبية باستخدام أنا واحد الجمل الجانبية ان واحد وزها خ تو ما تح تهدا رب سيتح ت غدا من كيف عرف هذا كيف عرف هذا م؟ שמזג האוויר יהיה טוב יותר. אמולו אנהו סייתה חסן. אאמלו אנהו סייתה חסן. הוא לבטח יגיע. סייעתי בכולי תאגיד. סייעתי בכולי תאגיד. זה בטוח? הלאהווה אגיד. هل هذا أكيد أن يشه يج اعلم أنه سيأتي اعلم أنه سيأتي هوخيد الشر سيصل بالكيد سيصل باللتكيد حقحق؟ خشابتشهيد كشر أعتقد أنه سيصل أعتقد أنه سيصل هيخ النبي عيق مؤكدا النبي عارتيق مؤكدا أ خابة أعرف ذلك بالضبط. أتعرف ذلك بالضبط؟ أنا من خا شهو يشان أظن أنه عتيق أظن أنه عتيق همنهل شلانو نرأي طوف مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر نرأي لخا؟ نرأي لخ؟ أتراه هكذا؟ أتراه هكذا؟ أنا سفورا شهو نرأي أفيلو טוב מאוד. أنا أرى حتى أنه يبدو حسناً جداً. أنا أرى حتى أنه يبدو حسناً جداً. لمنهل يشبتخ خفرة. لدى المدير صديقة بالتأكيد لديه المدير صديقة بالتأكيد أتخشفت؟ أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ سفير لهنياخ شيشلو خفيرا إنه ممكن جدا أن لديه صديقة إنه ممكن جدا أنا لديه صديقة